Ashaadu an la ilaha illa Allah Ashaadu an na Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya alas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 اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخل أحيني ما علمت الحياة خيراً لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي وأسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الإخلاص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 ولذَّة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك وأعوذ بك اللهم من ضرَّاء مُضِرَّة وفتنةٍ مُضِلة اللهم إني أسألك من الخير كلِّه عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم اعلم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا اللهم إني أسألك عيشاً قاراً ورزقاً داراً وعملاً باراً اللهم أغنني بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك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 الله أكبر الله هو سمع الله من من ربنا ولك الحمد الله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 الله uh, اكبر <laughs> أكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر الله سميع الله لمن حمده ربنا وله الحمد الله اكبر الله Allah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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم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 يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن قفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 129. وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين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 إن الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يَا أَُهَنَّ بِيُقُلِّمَا فِي أَْذكُم مِنَ الأأَسْرَاءِ يَعَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيرَي يُؤتِكُم خَيرَ إ عَلَم اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيرَي يُؤتِكُمْ خَيرًَا مَِّا أُخِذَ مِنْكُم وَيَغْفِ لَكُم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 ان الذين امنوا وهجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فِي سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض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 والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساذ كبير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 وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ فَقَاتِلُوا أئمة الكفر إن انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون الا تقاتلون قوما نقثوا ايمانهم وهم باخراج الرسول وهم بداوكم اول مره اتخشونهم فالله أحق أن